وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليلع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت برب 119. وربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب 110. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا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 119. كوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصب ومن يضلل الله فما له من هاد